العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابة يجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين أيها الأحباب قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر شيء من أعمال أبي بكر الصديق رضي الله عنه. حيث كانت خلافته سنتان وثلاثة أشهر وعشر ليال وهي حافلة بأعمال الخير وبالجهاد في سبيل الله وبقمع أهل الردة وعودة الإسلام إلى ديارهم. فكانت هذه الأيام أيام خير وبركة جمع الله بها المسلمين بعدما كادوا أن يتفرقوا وجمع الله بها الكلمة ووحد بها الرأي وذلك بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقد مات رضي الله عنه كما سيأتي في المدينة المنورة وكان أبوه عبو قحافة يقيم في مكة فلما علم بوفاته قال رزق جليل يعني فاتحة كبيرة ومصيبة عظيمة فجع بها الشيخ حينما علم بوفاة ولده في المدينة وكان عمره حينما توفي أبو بكر يعني عمره أبو خحافة واسمه عثمان كان عمره في حدود ستة وتسعون عاما أو سبعة وتسعون عاما شيخ كبير أعمى فلما علم بوفاة ابنه قال رزق جليل مصيبة عظيمة و أصابه بوفاة ابنه وبقي الشيخ بعد ذلك قرابة ستة أشهر ثم مات يعني بقي أبو قحافة وهو عثمان والد أبي بكر والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بقي ستة أشهر ثم مات في مكة، وقد ورث من ولده السدس، لأنه لوجود الفرع الوارث، والفرع الوارث بعد أيضا ذكور، يعني ورث ورثة السدس يعني بالفرض فقط، لأن أبا بكر رضي الله عنه له أو أولاد ذكور وإناث. <تصفيق> وقرث والده السدس وعندما علم بوفاته قال رزء جليل مرض أبو بكر رضي الله عنه لسبع خلت من جماد الآخرة مرض أبو بكر رضي الله عنه لسبع خلت من جماد الآخرة سنة 13 ومات رضي الله عنه في مساء ليلة الثلاثاء لثمان بقيت من الشهر بدأ المرض معه لسبع خلت من جماد الآخرة ووفي رحمه الله لثمان بقيت من الشهر وفي مرضه استشار الناس في تولية عمر فأشاروا عليه بذلك وقال إنني لم ول أحدا من آل بيتي وقرابت وإنما أردت ما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين ورأى أن عمر رضي الله عنه هو أمثل من يقوم بهذا الأمر فولاه ونصحه وقال إن لله عملا بالليل لا يمكن أن يكون بالنهار وإن لله عملا بالنهار لا يمكن أن يكون بالليل وأوصاه بتقوى الله ومراقبته بالسر والعلن خلافته رضي الله عنه فيها الفتوحات العظيمة وفيها الانتصارات الجسيمة وفيها القضاء على أهل الردة وفيها قمع الشرك والطغيان وفي الاتجاه الى, إلى الفتوحات في العراق وفي الشام وغيرها ظالم قصر المدة إلا أن الفتوحات كثيرة وإذا عرضنا أن نعرف مدة الخلافة فهي سنتان وثلاثة أشهر وعشر ليال كل مدة أبي بكر في الخلافة نجد مثلا الفتوحات ونجد الانتصارات ونجد الألوية ونجد الرايات التي اتجهت للشام والأخرى التي اتجهت للعراق وغير ذلك من الانتصارات العظيمة كلها في مدة زمنية قصيرة سنتان وثلاثة أشهر وعشرة أيام جمع الله به الكلمة ووحد به الرأم وعرفنا الاتجاه بالنسبة لأهل المدينة أو للأنصار حينما قالوا منا أمير ومنكم أمير ما يستقيم الأمر هل يستقيم الأمر أميرين في بلد واحد لا لا يمكن أن يستقيم بحد من الأخوات فيكون الأمر يعني يكون الأمر خراب ودمار وعلاق وخسار فجمع الله الكلمة على أبي بكر ووحد به الضعي وجمع به الكلمة لو أردنا أن نعرف العمال الذين كانوا يعملون في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فنجد من أعلى المناصب ومن أرفعها منصب القضاء فجعله لعمر رضي الله عنه القضاء لعمر هو القاضي جلس عمر رضي الله عنه سنة كاملة ما جاء القضية فحكي اجتماعه وين القضاء تبين أن الناس لا يحتاجوا لأن الوالي أنصف ولأن الكبير أنصف الصغير ولأن الصغيرة وضع للكبير فحصل بينهم التواب والتفاهر والوئان فليس بحاجة وإلا فإن, أبو فإن أبا بكر رضي الله عنه عين عمر للقضاء إلا أنه جلس في القضاء سنة كاملة لم يرفع له بها قضية لأن الناس ليسوا بحاجة فيما يتعلق بالأموال وما يتعلق به ما يحتاجون إليه من الموال الأموال والتجهيز وغير ذلك، فأعين له أبو عبيدة ابن الجراح، أبو عبيدة وهو أمين الأمة. القضاء قام به في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، قام به الصحابي الجليل كان الخلفاء الراشدين أبو عمر رضي الله عنه. بما يتعلق بالأموال وما تحتاج إليه من صيانة وحفظ وجمع وتوزيع لمستحق فقد كان المسؤول عنه أو الذي يقوم به هو أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وهو أمين هذه الأمة كما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام الولاية تحتاج الى كتاب يكتبون الخطابات ويحررون الرسائل فالذي كان يكتب في عهد ابي بكر رضي الله عنه يكتب للخليفة هو عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه كانوا وغيرهم لكن هؤلاء هم الذين كانوا يتولون الكتابة لأبي بكر الصديق عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه وعنهم جميعا كانوا يتولون الكتابة للخليفة طيلة أو مدة ولايته كنا على من الذي تولى؟ القضاء عمر والاموال والضبط. ابو عبيدة والكتابة عثمان وعلي. وعلي وزيد وزيد بن ثابت رضي الله عنهم اجمعين كان له خاتم رضي الله عنه خاتم وهذا الخاتم كتب فيه نعم القادر الله <تصفيق> نعمة القادر الله كتب على الخاتم نعمة القادر الله سبحانه وتعالى نقش على خاتمه نعمة القادر الله هنا ولايات تحتاج إلى من يقوم بشؤونها ومن يتولى الإمارة فيها فننظر مثلا إلى الحواضر، إلى حواضر البلاد في عهده فلو نجد مثلا على سن مكة مكة في عتاب بن أسين الأمير في مكة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه هو عتاب بن أسين والذي ول عتاب هو المصطفى عليه الصلاة والسلام يعني النبي عليه الصلاة والسلام ولا عتب ابن أسيد الإمارة في مكة، وبقي أميراً في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما بقي أميراً في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. الطائف، فأهم الحواضر هي مكة، فيها بيت الله الحرام، وفيها الكعبة المشرفة، فأهم الحواضر. هو مكة لأن أبو بكر رضي الله عنه في ولايته كان مقيم في المدينة فمكة تحتاج إلى أمير أولا وأبقى عتاب ابن أسيد على الإمارة كما كان أميرا على مكة في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام ننتقل من مكة إلى الطائف الطائف ايضا تحتاج الى امير فكان اميرها عثمان ابن ابي الثقفي. الامير على الطائف في خلافة ابي بكر رضي الله عنه هو عثمان ابن ابي الثقفي. قلنا مكة عثاب بن قوسين الطائف عثمان ابن أبي الثقفي. ننتقل بعد ذلك إلى اليمن صنعاء. وهي من أكبر البلاد أيضاً. فصنعاء كان الأمير فيها المهاجر ابن أبي أمية. المهاجر ابن أبي أمية. هو الأمير على صنعاء في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. هل أنقذنا كم أمير؟ ثلاثة. مكث عتاب بن اسيد الطائف المهاجر ابن ابي اميه الثقفي نعم الطائف عثمان ابن ابي اميه ابن ابي الثقفي الطائف عثمان ابن ابي الثقفي صنعها المهاجر ابن ابي اميه حضر موت زياد بن ربيعه عندنا اليمن مثلا اليمن الشمال اليمن الجنوب صنعاء فيها المهاجر ابن ابي اميه وصنع فيها وحضرموت فيها زياد ابن ابي اميه زياد ابن ربيعه زياد ابن ربيعه وخولان ايضا من اعمال اليمن خولان فيها يعلى ابن أمية يعلى ابن أمية وزبيد بلد كبير من بلاد اليمن فيها أبي موسى الأشعري وكانت إقامته في زبيد وهو المسؤول عنها وعن إماراتها ونجران فيها الصحابي الجليل جرير بن عبد الله الثقفي. هو الأمير في نجران. جريب ابن عبد الله الثقفي. البحرين فيها العلاء بن الحضرمي. ومر بنا بأن العلاء تجهز بجيش وحصل على كرامات عظيمة وهو في طريقه إلى البحرين. البحرين فيها العلاء ابن الحضرمي. هؤلاء بعض الولاة الذين عينهم أبو بكر رضي الله عنه. لو لاحظنا سلم في منطقة الجوف ودومة الجندل وما حول من تلك البلاد، الأمير فيها عياض بن غن. عياض ابن غن هو الأمير على دومة الجندل. وما حولها من تلك البلاد العراق فيها عدد من الجيوش وفيها عدد من الأجناد الأمير فيها على الجيش وعلى الجندي ومن يصرف المعارك هو المثنى ابن حارثة الشيباني فأبو بكر رضي الله عنه عين المثنى ابن حارثة السيباني، وإذا التفتنا إلى الشام وما فيها من الجنود وما فيها من الرايات فالذي يتولى القيادة العامة فيها هو خالد بن الوليد رضي الله عنه آخر كلمة قالها أبو بكر رضي الله عنه وهو يودع الدنيا ويستقبل الآخرة أندع الله عز وجل قائلا توفني مسلما والحقني بالصالحين ولم يقل كلمة بعدها خرجت روحه إلى باريها آخر كلمة قالها الصديق توفني مسلما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اوصى رضي الله عنه ان يكفن في توضيه فقالت عائشة رضي الله عنها ابنته الصديقة ابنت الصديق يا عباتي اننا موسيرون موسيرون يعني عندنا افكانيات جيب كفن جديد قال له الحي اولى بالجديد من الميت قال كلمة عظيمة الحي أولى وأحق بالجديد من الميت قالت يا أبي هذه غسلها وكفنني فيها وأمر أن يكفن في توفيه فاعتررت ابنته قالت يا أبتي والمعترضات ليست كأي امرأة هي الصديقة بنت الصديقة عائشة رضي الله عنها قالت يا أبي إننا مرسرون قال الحي أولى بالجديد من الميت كفنوني في ثوفي أوصى رضي الله عنه أن يغسله أو أن تغسله زوجته أسمى بنت عميس وكانت زوجة لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فلما السوش في مؤتة فلما السوش في مؤتة وانتات العدة تزوجها ابو بكر رضي الله عنه اوصى ان تغسله زوجته اسمى بنت عميس فقالت لا استطيح يشط عليه يعني ما ما اقدر تولى العملية التقسير تقليبه لا استطيح قال يساعدك عبد الرحمن وعبد الرحمن هو ابنه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال يساعدك عبد الرحمن بعض العلماء التاريخ والسير يقولون انه قال يساعدك محمد يعني ولده وهذا ليس بصحيح لانه عندما مات ابو بكر رضي الله عنه كان عمر محمد ثلاث سنوات وثلاث سنوات ما يمكن يساعد في عملية تفسير وكذا. صغير, صغير الصن فالصحيح أيها الأحباب أنه قال لأسماء إذا مدت فغسليني قالت لا أقوى على ذلك قال يساعدك عبد الرحمن وعبد الرحمن هو ابنه وليس ابن الله وإنما هي أم محمد وكانت قبل ذلك زوجة لجعفر بن أبي طالب وجاءت مع أبي بكر للحد وجاءت للحج مع النبي عليه الصلاة والسلام ونفست عند أبيار علي في ذي الخليفة واستفاد منها الأمة بأنس أرشد النبي عليه الصلاة والسلام ما تفعله الحائض وما تفعله النفاسا إذا جاءت إلى مكة في عملية الكفت قال كفنوني في توبي قالت عائشة رضي الله عنها إننا موسيرون قال الحي أولى بالجديد من الميت وقد تفن ليلا رضي الله عنه وكان ذلك ليلة الثلاثاء وأنزله في قبره عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعدد من الصحابة فلما هم عبد الله بن عمر ان ينزل الى القبر قال له ابوه كوفيتا كوفيتا يعني نكفع فلم ينزل ونزل الى القبر ايضا ابنه عبد الرحمن عبد الرحمن بن ابي بكر وقد ساعد رضي الله عنه في عملية التغسير ساعد من ساعد اسماه قال لأسنى غس إذا ميتت فغسليني قالت لا أقوى قال يساعدك عبد الرحمن وفعلا ساعدها عبد الرحمن على التغسيل وقلنا أنزله في القطر ابنه عبد الرحمن وعمر وعثمان وعبد الرحمن ابن عوف وطلح بن عبيد الله أنزلوه إلى القطر ولما هم عبد الله بن عمر أن ينزل قال له أبوه كفيتا يعني نكبحنا ولا تنزل تم في عهده انتصارات عظيمة وفتوحات كثيرة فتم القمع أو تم قمع أهل الردة وإعادة إلى حضيرة الرشد والصواب بعضهم يعني لما مر بنا بأنه لما مات رسول الله ارتد كثير من الناس ولم يبقى على على الدين وعلى الطريقة السليمة لم يبقى إلا مكة والمدينة وأهل الطائف وبعض من البلاد أما البقية فهم ارتدوا منهم من ارتد عن الإسلام بالكلية وقال لو كان محمد نبي ما, ما ومنهم من قال لا هو نبي لكن مدام مات خلاص الزكاة اللي كنا نعطيها رسول الله لا يمكن أن نعطيها ابن أبي فحافة نحن حق باموالنا ولم يؤدف وما كان, كان منه رضي الله عنه إلا أن وقف موقفا حازما وقال والله لو منعوني عناقا او منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليها فدانت يزيرة العرب لرجوعها الى الرشد والصوار وانقمع اهل الردة وانخذل منهم من قتل ومنهم من رجع الى حضيرة الصوار كان. هناك عدد من المعارك انتصر فيها الإسلام وذلك في عهد أبي بكر رضي الله عنه منها موقعة الأبولة والثني والولجة وأوليس والحيرة والأنبار وعين التمر ودومة الجندل وغيرها من البلاد يعني أيام قليلة سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام إلا أنها حافلة بالانتصارات وحافلة بجمع الكلمة وحافلة بانخذال أهل البغي والطغيان رضي الله عن أبي بكر وعمر ودفنة في حجرة في عائشة بجوار المصطفى عليه الصلاة والسلام وكان رأسه الى كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحده الى لحده كان يثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا رضي الله عن أبي بكر وأرضاه لو أردنا أن نعرف أيها الأحباب مدة خلافته تجد انها قصيرة سنتين وثلاثة عشر وعشرة ايام مريض رضي الله عنه لثمان مرض رضي الله عنه لسبع خلت من جماد الاخرة ومات لثمان بقيت من الشهر. ومدة خلافته ومدة خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام وآخر كلمة قالها آخر كلمة قالها توفني مسلما والحقني في الصالح ونقش على خاتمه رضي الله عنه نعمة القادر الله قولاته كما قلنا عمر رضي الله عنه للقضاء وأبو عبيدة للأموال وعلي وعثمان وزيد للكتابة والأمر كما مر بنا في مكة والطائف ونجران وصنعى وحضرمون والبحرين ودومة الجندل كلهم من خيار الصحابة رضي الله عنهم جميعا وارضاهم نعم نعم موت الصديق نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه, رحمه الله تعالى موت الصديق رضي الله عنه وفي هذه السنة مات الصديق ليلة الثلاثاء. لسبع عشرة لي... لسبع عشرة ليلة مضت من جمادى الآخرة، نعم. وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر واثنتين وعشرين ليلة، نعم. واستخلف على الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال: اللهم إني وليتهم خيرهم، ولم أرد بذلك إلا إصلاحهم. لم أرد إلا الإصلاح. وعمر ليس من قرابتي. لم وفضله لقرابة أو غيرها وإنما فضلته لأني أجد أنه أنسب من يتولى هذا الأمر وكان في خلافة أبي بكر رضي الله عنه يتولى القضاء وجلس سنة كاملة لم ترفع له قضية نعم. وقال اللهم إني وليتهم خيرهم ولم أرد بذلك ذلك إلا صلاحهم ولم أرد محا عمر ولم, ولم أرد محا عمر يعني لا أرد التقرب إليه أو أن أبره وإنما أردت أن نفع والصلاح والفلاح للأمة وأجد أن عمر هو أميز من يكون أو من يتولى هذا الهم. <تصار> ولم أرد محا عمر فقلفني فيهم فهم عبادك. ونواصيهم بيدك أصلح لهم ولاياهم واجعلهم من خلفائك الراشدين يتبع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام وأصلح أصلح لهم لهم, لهم وليهم وهو عمر رضي الله عنه وهم عبادك ونواصيهم بيدك أصلح لهم وليهم وجعله من خلفائك الراشدين يدعو لعمر رضي الله عنه نعم أصلح لهم وعليهم وجعله من خلفائك الراشدين يتبعوا هدي نبيه عليه الصلاة والسلام وأصلح له رعيته دعا للراعي والرعية أصلح الراعي للرعية واصلح الرعية للراعي لأجل أن لا يشق عصب طاعة أو يخالف أمره لأن طاعة ولي الأمر أيها الأحباب طاعة ولي الأمر عبادة فإذا طاع الإنسان الأميرة أو طاع ولي الأمر فإن هذا يعتبر عبادة يؤجر الإنسان عليه أما إذا عصى الإنسان ولي الأمر فهذا يعتبر من شق عصى الطاعة ومن العناد ومن ما يفرق كرمة الأمة ويبدد شملها فطاعة الأمير وطاعة الوالي فيها الأجر والمثوبة والفوز والمغنم في الدنيا والآخرة نعم ونصله له رعيته ثم دعاه فخارك. ثم دعاه يعني أولا دعاه أن يصلح الله عمر لرعيته وأن يصلح الرعية لعمر ثم استدعى عمر ليعلمهم ما ينبغي له أن يفعله نعم ثم دعاه فقال يا عمر إن لله حقا في الليل لا يطبله في النهار نعم هناك أمور تفعل بالليل لا تصلح بالنهار وهناك أمور بالنهار لا تصلح بالليل بما يجب عليك من أمور الليل بالليل وما يجب عليك من أعمال النهار بالنهار لأجل أن تغفر بالنصر من الله ولأجل أن تغفر